بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى اثره إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام كل عام أنتم بخير نسأل الله جل في علاه أن يبلغنا رمضان إنه كريم منان إخوة الكرام اذكر اليوم بتذكره ولعل ليله الغد تكون هي اول ليالي شهر رمضان فانا في عجاله باذن الله عز وجل اضع برنامجا لمن اراد ان يغتنم رمضان فرمضان غنم لاهل الايمان رمضان غنم لأهل الإيمان ولم لا وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنان تفتح وأن النيران تغلق وأن الشياطين تصفد فهو شهر خير وبركة البركات تفيض من المنان جل في علا الرحمات تتنزل على العباد الشهوة تضعف في النفس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم لماذا؟ قال فإنه له وجاء فإن الصوم له وقاية فإذا صام العبد ضعفت شهوته يبقى أبواب الجنان فتحت وأبواب النيران غلقت والشياطين صفدت والشهوة انكسرت أي خيبة وخسارة تحل على عبد أدرك رمضان ولم يعمل فيه صالح؟ أي خيبة وخسارة تحل على عبد أدرك رمضان ولم يغتنم؟ أي خيبة وخسارة تحل على عبد أدرك رمضان ولم يصل إلى أعلى الدرجات؟ متى تغتنم؟ إن لم تغتنم رمضان متى تعمل؟ إن لم تعمل في رمضان وكل دواعي العمل الصالح موجوده كل الدواعي التي تحفزك موجوده في شهر رمضان فضعفت تلك الدواعي الشيطانيه وقويت تلك الدواعي الربانيه فاغتنم رحمك الله رمضان أخي إياك ثم إياك أن تكون ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه يعني وضع أنفه في التراب ثم رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له سبحان الله الرحمات تتنزل والبركات تحل وتخيم على العباد الله جل وعلا يعتق أناسا من النار يرفعك إلى أعلى الدرجات يكفر عنك الذنوب والسيئات ثم بعد كل هذا تدرك رمضان وينقضي رمضان ولم تغفر الذنوب ولم تقل العثرات خا. بذاك العبد وقسر اللهم لا تجعلنا من الخائبين ولا تجعلنا من الخاسرين النادمين اللهم اجعلنا من المفلحين في هذا الشهر وفي سائر الشهور يا رب العالمين ولذا أخي الكريم اغتنم ابدأ هذا الشهر بقوة من أول ليلة من لياري رمضان الآن من الآن استجمع قواكه وكن ذا عزم مصمم على ان يكون هذا الشهر هو افضل شهر حل عليك وما يدريك لعلك لا تدرك رمضان بعد ذلك صح صح الم يكن معكم من الناس من يصلي في رمضان اين هو الان ولو سئل لتمنى ان يعود وقال رب ارجعوني لعلي ادرك رمضان لعلي ادرك رمضان لانه لن يجد عملا صالحا افضل من شهر رمضان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن أفق ان ادراكك لشهر رمضان حيا اللهم بلغنا رمضان ان ادراكك لشهر رمضان شوف مجرد الادراك دخل عليك شهر رمضان وقد احسنت النيه وصممت وعزمت على فعل الاعمال الصالحات مجرد الادراك بس غفرت لك الذنوب والخطايا الله اكبر مجرد ما رمضان يدخل اول ليله غفرت ذنوبك ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن إذا مجتنبت الكبائر فلو أنك استقبلت رمضان مصمما عازما على الأعمال الصالحات تائبا لرب الأرض والسماوات فإنك تستقبل الشهر بغير ذنب واحد يبقى تخفف في رمضان يبقى أنت الوقت تستقبل رمضان وانت متخفف من كل حاجة الذنوب كفرها الله عز وجل الجنان فتحت أبوابها النيران غلقت أبوابها الشياطين صفدت دواعي الشهوة في النفس ضعفت بالصيام بعد كل ده رمضان ينقضي وأنت من الغافلين رمضان ينقضي وأنت من الغافلين خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له إذا حسن البد حسن الختام احنا عايزين نستقبل يا اخوانا شهر رمضان في هذا العام بقوة اعزل عزما مصمما على ان تسير على برنامج تعبدي فشهر رمضان شهر العبادة على برنامج تعبدي تبلغ فيه قصار جهدك انتبه اياك ان تسيء الظن بالله اياك إياك أن تقول إن ليلى إن الليالي قصيرة ونادوب أخرج بعد المغرب أفطر العشاء الزنت خلاص ما عادش في وقت إمتى هشتغل أنت الآن أسأت الظن بالله أسأت الظن إذا ظننت أن الوقت الذي ستقططعه لله عز وجل سيؤثر في رزقك فقد أسأت الظن في الرزاق الله هو من الرزاق يا الله ومن الذي أمرك بعبادته الله أفتظن أن الله الرزاق سيمنع عنك رزقه سيحجب عنك الرزق لأنك لبيت ما أمرك نعوذ بالله من سوء الظن في الله لكن العبد إذا أساء الظن في الله واعتمد على نفسه ولم يتوكل على خالقه وكله الله جل وعلا بنفسه مش تتوكل على ايدك لو لو ما اشتغلتش بدراعي مش تتلقي رزق خلاص روح وكلك الله عز وجل لنفسك أو وكلك للناس ونعوذ بالله أن يوكلنا الله جل وعلا بالناس فنضيع والله إذن أحسن الظن في الله عز وجل واحتسب أي دقيقة تقضيها في طاعة وعبادة احتسب احتسب هنوي اعمل دي دبنية لله رب العالمين ستجد خيرا عظيما ورزقا عميما وبركة أهم حاجة البركة يا اخوانا ستجد بركة بفضل الله عز وجل في رزقك بأول حاجة أحسن البدء في رمضان ما تبدأش نكسل ابدأ من أول ليلة إن شاء الله لو كانت ليلة الغد هي أول ليلة رمضان لا تخرج حتى تصلي صلاة التراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا مخلصا لله عز وجل في عمله يحتسب هذا الوقت الجزاء إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه الله هي حاجة سهله كده بنسمع كده غفر له ما تقدم من ذنبه عادي انظر الى الذنوب التي يحملها العبد كم نحمل نحن من الذنوب والمعاصي طوال العام كلمه تكلمت بها نظره نظرتها الى محرم فعل سيء قمت به والله نحن يعني ملأ نسال الله عز وجل ان يرحمنا بالذنوب والمعاصي فلا تستقل ابدا غفر له ما تقدم اللي فات كله يروح يقول طب مش هو غفر له ما تقدم بادراكه لشهر رمضان اقول نعم غفر لك ما تقدم بإدراكك لشهر رمضان فالله جل وعلا يكتب لك حسنات هو أنت بتتعامل مع مين مع الكريم اسمع إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة تجارة إيه؟ لن لن تفيد عند بعض النحات التأبيد لن تبور شوف بيئة الآية ليوفيهم أجورهم إذا أجرك تاخذه كامل أجرك بتجارتك مع الله ستأخذه كاملا لن ينقص منه شيء ليوفيهم أجورهم لكن أنت بتتعمل مع الكريم ويزيدهم من فضله إنه غفور للذنوب شكور الشكور هو الذي يعطيك على عملك وزيادة أنت أجرك عشرة يدك مية بل يضاعف اضعافا كثيره مش هو اللي بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به قال الجزاء قال إيه هو الجزاء قال ليه أجزي به وحسبك بالكريم جل في علاه اذا وعد حسبك بالكريم جل في علاه اذا وعد ولذلك قال ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور كن في حمى الملك نبدأ كذا بسرعة باستعراض برنامج مقترح ان سرت عليه فخير والا فاجتهد قدر ما تستطيع كن في حمى الملك كيف تكون في حمى الملك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله من صلى الصبح يبقى انا هبدا معك من الفجر صلاة الفجر يا إخوتي احرص على أن تذهب إلى صلاة الفجر مبكرا إذا سمعت النداء ليه لأمرين النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر أو الصبح خير من الدنيا وما فيها ده السنة ده السنة ركعتي الفجر المقصود بها السنة ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها السنه امال بقى صلاه الفجر فيها ايه خد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله الله اكبر يعني في حمى الملك ربنا يحفظك طول اليوم فانت في حمل في حمل ملكي جل في علا وقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة عايز تعرف فائده النور ده اقرأ في سورة الحديث يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إذا أهل الإيمان يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم لكن أهل النفاق يقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم دا الأمر عظيم جدا هذا على الصراط الصراط يا اخوتي يكون في ظلمه وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف كما في صحيح مسلم أحد من السيف وأدق من الشعرة في ظلمه لا يرى أحد أحدا هنا باء توزع الأنوار في أرض المحشر الله عز وجل يوزع الأنوار على الناس في مكان توزع فيه الأنوار كما ورد في الحديث فكل إنسان على حسب عمله شوف بقى أهل الفجر الذين يحرصون على صلاة الفجر في جماعة يقول واحد من دول نوره مد بصره يعني النور منور له غير آخر الصراط فيضع قدمه على أول الصراط فيجتاز الصراط كالبرق الله أكبر كالبرق اللهم ثبتنا على الصراط هذا الجلال والإكرام وجعل لنا اللهم نورا يبقى هتنور يوم الأيام أما المنافق. أما المنافق يضيء له مرة وينطفئ مرة وربما لا يجد نورا على الصراط فيتكفأ يؤع على الصراط بعدين يبص كده تليه أهل الإيمان لهم نور يمتدوا مد أبصارهم فيقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم استنى ناخذ من نورك قيل قالت لهم الملائكة قِيلَ ارجعوا وراءكم فَالْتَمِيسُوا نُورًا ارجعوا إلى المكان الذي توزع فيه الأنواع فَالْتَمِيسُوا نُورًا رِقُعُمْ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بقى في صور بين أهل النور وأهل الظلمات اللهم اجعلنا من أهل النور هذا الجلال والإكرام فربنا سبحانه وتعالى يجعل بينهم سوء خلاص دول الأعدين في الرحمة ودول في العذاب بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ثم بعد ذلك ثلاثون حجة وعمرة في رمضان بعض العلماء حسن هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له أجر حجه وعمرة تامة حجه وعمرة وفي رمضان أجر عظيم جدا فبعض العلماء قد حسن هذا الحديث إذا لو أنت عدت تذكر الله اصبر شويه والله ده انا سهران يقول لك معلش ده انا سهران اصلا ما فيش ليل قصير فبدي اروح انام شويه يا اخي اصبر اصبر ساعه هتقعد الساعه دي وتروح تنام الساعه كام خمسة أربعة ونص يعني برضه هتكون في عندك وقت طويل تنام فيه اصبر صل الصبح في جماعه واجلس في مصلاك انتوا عارفين شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى امام الدنيا كان يقعد يذكر الله حتى الصباح بعد صلاه الصبح وبعدين يقول ايه يوم كان يقول هذه غدوتي كانوا درد هذه غدوتي ولولا غدوتي ما كانت قوتي شوف انت تقول ده هروح اشتغل ازاي هو يقول لك انا بستمد قوتي من إيه؟ من طاعه الله صح أنت تستمد القوة من الله وتستمد العون من الله ممكن ساعه واحدة بس لكنها البركة تجد بركة عجيبة تيسيرا في العمل قوة في البدن ربنا أعطاك قوة كلا مش عارف سبحان الله لأنك توكلت على الله عز وجل فمتئس الأمور دايما بمقياس الدنيا فإن جلست فاجلس فاذكر الله جل وعلا واتل القرآن حتى تطلع الشمس ثم صلي بعد ذلك ركعتين كن من الاوابين وتصدق كل يوم ثلاثمائة وستون صدق النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ركعتين من الضحى تساوي صدقتك بعدد مفاصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة كل مفصل كل مفصل صدقة قال فيجزئ عن ذلك كل ركعتين ركعتين من الضحى امت تصليهم قبل الظهر القدومك لإنطاء قبل الظهر بالثالث ساعة بعد كده تخش في وقت الزوال قبل الظهر بنصف ساعة يبقى ما تنام غير تنزه ظهر عليك قم فصلي ركعتين اعتق نفسك من النار وكن في حفظ الملك جل في علاه قال الله عز وجل عبدي اتعجز ان تصلي اربع ركعات في اول النهار اكفك اخره يبقى اربع ركعات ربنا يكفيك يكفيك ايه مالش يكفيك من الحاجه من العوز يكفيك رزقا يكفيك بحفظك من كل سوء يحفظك يحفظ اهلك يحفظ ذريتك المؤمن ربنا ايه هيك هيكفيك مش هتحتاج ابدا هتكون في حما وحفظ الله عز وجل من كل شيء اربع ايه اربع ركعات هم دول غير الضحى بعض العلماء قال دول غير ركعتين اللي انت ممكن تصليهم عند طلوع الشمس وكل هذا من الضحى كما ورد ذلك في الروايات ابن لنفسك بيتا في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلي باب من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة اتناشر ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة يبقى معنى ذلك إن أنت لابد أن تذهب إلى الصلاة مبكرا اذهب إلى الصلاة أول ما تسمع الأذان حاول انك تجتهد وتذهب إلى الصلاة طب أنا أصلي مثلا الظهر خلف الظهر صلي قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع يحرم الله جل وعلا جسرك على النار قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله عليه النار طب انا جيت مبكر وصليت اربعه وقعدت أعد اعمل ايه اما ان تذكر الله واما ان تقرا وردا من القران اعمل لنفسك صفحه صفحتين حسب ما تستطيع واما وهذا الذي أفضله انا لك ان تدعو الله عز وجل فانها ساعه اجابه بالأذان والاقامه ادعوا الله وبالتجربه العبد لما يجي لما تيجي كده من الشغل تخش على الصلاه على طول قلبك لسه متعلق به بالدنيا ولذلك بعض إخواننا او بعضنا يشعر بقسوه في القلب ولا يجد حضور قلبه في الصلاه ما يحسش كده بسعاده ورقه في الصلاه يعمل ايه جهز القلب القلب ده لازم يتصنفر ويتجهز ويأخذ وش بقى وشي كمان لازم يتجهز لكن أنت ما تدخل على الصلاه مباشرة لم تجهز قلبك اجهزه ازاي بقى جيت مبكر توضات فأسبعت الوضوء صلت أربع كاتعة تدعو الله عز وجل جرب والله ستجد بفضل الله عز وجل رقة وحضور قلب بعد ما تصلي الظهر صلي بعد الظهر ايه أربع ثم انطلق الله يعينك في الشغل ثم إذا أذن المؤذن صلاة العصر فأسرع إلى المسجد فقد صحها بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله مرء صلى قبل العصر أربعة رحم رحم يا ربنا يرحمك احنا عايزين رحمة الله عز وجل ولا سيما في رمضان رحم الله مرء صلى قبل العصر أربعة ثم ثم بعد ذلك إلى العمل بعد صلاة العصر ولا تغفل قبل صلاة المغرب ولو عشر دقائق تعالى المسجد ولو بعشر دقائق فاجلس ما تدخلش تصلي وممكن تصلي على قول من الأقوال تحت المسجد يعني فإن جلست فلا إشكال ثم اذكر الله جل وعلا ودعوه فإن للصائم دعوة لا ترد دعوه ما, ما تردش اغتنم اللي انت طول النهار مشغول اغتنم هذا الوقت في الدعاء ادعو الله جل وعلا بخيري الاخره والدنيا حتى يؤذن المؤذن وانت في المسجد فتفطر في المسجد ثم بعد ذلك تصلي ولا تغفل عن ركعتي السنه ركعتي السنه المغرب نطلع نجري احنا على طول خلاص لو انت مستعجل وهتطلع تجري افطر وبعدين صلي الركعتين لو أنت خايف ان أنت تغفل صل الركعتين مباشرة بعد بعد صلاة المغرب واذهب إلى بيتك فإذا أفطرت فإن أردت أن تستريح قليلا فاسترح ثم صلاة العشاء وصلاة التراويح دا دي بهجة رمضان يا إخوة والله ده متعة رمضان دا لما بيصليش التراويح ما يشعرش باللذة والبهجة في رمضان فاذهب فصل العشاء مبكراً وتصابق وتنافس عليه صف الأول على الصف الأول تنافس عليه لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهمتم عليه يعني عليه أرعى قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له قام رمضان يعني لازم يقوم ايه كل الليالي وتصلي خلف الامام ان صليت خلف امام صلاه التراويح كامله لتكتب لك قيام ليله تصلي خلفه ايه الصلاه كامله فلا تعجل فاذا صليت التراويح توكل على الروح على شغلك واعرف شوف البركه اللي هتلاقيها بس ما تختبرش ربنا لا توصل أنا أشوف بقى الموضوع ده يحصل ولا لا لا كن حسن الظن في الله عز وجل أكثر رحمك الله من تلاوة القرآن ما ينفعش ما تختمش القرآن في رمضان ينفعش أبدا أبدا طبعا أنا أعرف شقرة اختمه سماعا اسمع كل يوم جزء كل يوم جزء ده أقل ما يكون في رمضان ختمة القران يختم ولو مرة في رمضان أما بقى يعني أهل العزيمة والقوة خمسة ستة عشر اجتهد اجتهد في شهر رمضان وأكثر من الختمات في رمضان كثر من الختمات في رمضان أنت تعرف ان الايه إذا قرأت في المسجد فلها أجر أعظم من أن تقرأه في غير المسجد الحرف بكم حسنه عشر حسنات صح؟ ويضاعف الله لمن يشاء من قرأ آية من كتاب الله في بيت الله عز وجل في المسجد فكأنما تصدق بناقة الناقة تمالها كامل وقت ها؟ تمالها كامل وقت مبلغ كبير جدا يقعد عشرين آلف ولا حال تمال الناقة شوف كانك تصدقت كل آية بناقة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما مسلم كأنما تصدق بناقة كوماء ناقة يعني ما شاء الله كل آية تقرأها في المسجد مع المضاعفة الحسنات في الحروف كأنك تصدقت بناقة مش أنا قلت لك أنت بتجر مع مين مع الله عز وجل أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يعيننا فيه على عبادته أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله